تصدير عندما فكر المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب في اصدار سلسله شهريه من الكتب الثقافيه كان ذلك بوحي من شعوره بحاجه القارئ العربي الماسه الى الكتاب الذي يجعله مواكبا لاحدث التطورات في مجالات المعرفه دون ان تفقده المواكبه انتماءه لحضارته وامته فهو بحاجه الى ثقافه تجمع بين روح العصر وروح الامه معا وتشتد حاجه القارئ الحاحا في وقت اخذت فيه وسائل تكنولوجيا ضخمه في ترويج ثقافات غربيه نشات في مجتمعات معينه لتلبيه حاجات تلك المجتمعات في ظروف معينه واخذت هذه الثقافه او الثقافات الغربيه تزحف عليه لتعصف بكيانه ولتفقده هويته ولتزعزع ثقته بماضي امته وبحاضرها وبمستقبلها وعلى هدى من هذا التصور انطلقنا في التخطيط لهذه السلسلة ورسم سياستها وتأليف لجنة ضمت مختلف التخصصات انيطت بها مهمة تحرير السلسلة وأخذنا نتصل بالأكاديميين والمختصين للكتابة في موضوعات نراها مهمة أو في موضوعات يرونها هم مهمة ولا تتعارض مع السياسة المرصومة للسلسلة وقد استجاب لدعوتنا نفر كريم من رجال الفكر العربي ونحن اذا كنا قد حددنا الاطار العام لسياسه السلسله بمبدأين اثنين هما المعاصره والانتماء او الاصاله فاننا تركنا الكاتب حرا في معالجه موضوعه وفقا لاجتهاداته دون ان يعني هذا بالضروره تعبيرا عن وجهه نظر المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب وصار القراء الكريم ان كتب السلسله لا تقتصر على لون معين من الوان الثقافه وإنما سيتناول كل كتاب في هذه السلسلة موضوعا معينا قد يجيء مرة أدبا ومرة أخرى علما وثالثة فنا وهكذا وقد يكون مؤلفا أو مترجما وسيجد القارئ في الكتاب أن غاية المؤلف هي تعريف القارئ بأهم المفاهيم والأفكار في المجال الذي يتناوله وذلك بأسلوب يستبعد الإغراق في التخصيص والإسراف في التبسيط فالكتاب موجه في الأساس للقارئ المثقف غير المتخصص ومع هذا فإنني أعتقد أن القارئ المتخصص سيجد في الكتاب طرفة في معالجة الموضوع كما سيجد فيه القارئ العادي ما يثير عنده حب الاستطلاع وما يفتح له افاقا جديده ولنا أمل كبير في أن يجد المفكر العربي في هذه السلسلة وسيله أخرى للتعبير عن آرائه فيسهم فيها لنعمل جميعا في خدمة أمتنا لكي تصل إلى مستقبل أفضل، والله الموفق. أحمد مشاري العدواني